والذين م و س و ع و النابلسي ا ل ل ع ل ك م الاسلاميه DAAAAAA <laughs> w e e right b فاز أ أذنهم أن ذ ن بينهم ه م دعم ل ل على ل ل ه ا ا ظ م ي ف ي ص ر ص دون عرس بي ف َ أ ولكنهم َُ ا ن و ا يجب َ ان يكونوا في حياتهم مثل َ ذ ا ا ل م ّ ض ِ ع Yes, yes, yes, yes. Oh my g o